قل ربي ما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نحن أَعْلَمُ بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعوني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 فَإِذَا نفخ في الصور فلا أنسا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار, تلفح وجوههم النار وهم فيها ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.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 قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الظالمين فتخذتمهم سفريا حتى غسوك ذكري، وكلت منهم تضحكون. إني جزئتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم